قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْطِلُ الْبَاطِلَ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَإِنِّي تَدَيْتُ فَبِالْحَقِّ أَهْدِيكُمْ رَبِّي إِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ وَلَوْ تَرَاءَوْا إِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ وَقَالُوا آمَنَّا بِالنَّبِيِّ وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاوِشًا مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل إن هم كانوا في شك مريد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطر السماوات والارض جاعب الملائكه برسلا اولي ادنحه مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء ان الله لا كل شيء قادير ما يفتح الله للناس من رحمه فلا منسك لها وما يمسك فلا مرسل له من دعبه وهو العزيز الحكيم يا ايها أَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ